فأما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 لَنَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عيد الله الاسلام ان الدين